لا تَبْلُهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُ مذااب أَليم وَلَِّهِ مُللكُ السَّماوات وَالْأَرض وَلَّهُ على كُِّ شَيئٍ قَدير إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَْأَرضِ وقتتِلَ فيِي الليلِ وَهار ل آيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقينا سبحانك فَقِنَا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك نا سمانف رب نفر نا گنبانس نا فن فنا رو ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لعامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ, لأكفر. لأكفر. لَا يُكَفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَهَنَّمَ ولأدخلن وَلَا يُدْخِلَنَّهُمْ وإنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في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 خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ